يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سبق أن قلنا في سياق قوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من المعدين فالصالحات قانسات حافظة ضلقين بما حفظ الله والتي تخافون المشهدهن طعبوا منه والجروب منه وذاتع ضربوا عنه فإذا فلا تضعوا عليه سيدنا إن الله كان عليا سبيلا إلى آخر قلنا إن الملاحظة العلمانيين الذين يطعمون في الاسلام ويريدون التشكيك في هذا الدين عن طريق المرأة وعن طريق مطالبة المطالبه بحقوق المراه وحريه المراه وكنا من جثه الشبه التي اثاروها القوامية للرجل ثم ايضا ان جعل الاسلام شهاده المراه نصف شهاده الرجل وهذا قد أجبنا عنه في الدروس السابقه والان من جمله الطعون ومن جمله الشبه التي اثاروها قالوا ان الاسلام اجاز التعدس فاليوم نجيب عن هذه الشبه لماذا اجاز الاسلام التعدس ونحن في الحقيقة لا نقيم وزنا لهؤلاء الملاعين لا يستحقون هذا الرد ولكن نحن نريد تسليح الشباب وإعطائهم الجواب الصحيح والحكمة التشريعية الرسينة التي جاء بها الإسلام فقط وإلا ما النعيف الحمار الى نهر عاشي الطرق دهي والكلب وتجلد نبح خليه يتركه كل ما تروي بالإيجار انه يزداد نباحا كل ما تطرده لو يزداد شراسة شراسه وخف عليك ترك الكل ينبح ولكن نحن نريد لشبابنا ولأبنائنا ها ان نعطيهم الاسلحه ونعطيهم ونزيد هذه الشبه من أقلها من اقيهم عقيدتهم لكي يتسلحوا بسلاح إصلاح الإيمان ويعرفوا أن أحكام الله وتشريعه الله كلها أسرار وكلها حكم وكلها غايات وما شاء الله دي هذا هو المقصود فلماذا أجاز الإسلام التعدد؟ الحكم متعدد أولا أجاز الإسلام التعدد لأن في التعدد كثره وقوه الكثرة قوه تداولا الدوله كل ما كثر شعوبها وتضخم عددها الا مثل بتل... ايه مثل الصين قويه بما بالجيش بالكثره اي ف... ف... فالكثره لها اثر ايضا لها اثر في الانتاج في الانتاج الصناعي والانتاج الزراعي والنساج الفلاحي سبحان الله أنا قلتهم مراراً وكراراً يا إخوان كنا في البيس في البادية يعني الرجل اللي عنده عشرة أولاد وكلهم يخدمون ما شاء الله هذا البهاء وهذا الفلاحة وهذا الصناعة وهذا الكذب والله أكبر يجوعون هؤلاء ما يجوعون حبيبة فكان في البلد أرن واحد في القرية هو الوحيد كان عنده نشأة هل مثل والناس جائعون ما شاء الله ولا ليش؟ هل الرحمن. هذه في الجيد والان يوهموننا باننا مهذبون ليش؟ لا تترقصوا. اذا بقينا هكذا نموس يكذبون لعن الله عليهم اعلى الله وهم يشجعون الانجاء يشجعون. تلمانيا وكل وفرنسا وغيرها وحلف اسرائيل كل ما للمرأة الميدانية عند اثناث عشر هذه المرأة صفحة الحمد ملكة الدنات أعداء الله كذا وعيد ها. نعم أخوة الكفرة سبحان الله لا أظهر أيضا في الجندية. كل ما يدفع الدولة عندها جنود ثلاث ملايين في الجنود لا يخشى على كذا ايضا عند علماء مفكرون فلاسفه ما شاء الله سبحان الله وثم ساعه النفوذ لا اله الا الله نخزكم سبحانه الله وهل مش حصلوا عليه ورسول الله صلى الله عليه تناسنوا تناجحوا فاني مبادئكم الامم يوم القيامه يعني صلى الله عليه وسلم على فأني مباهي بكم بكم يا امه محمد هذه الغفاني ما هذه الولاده الدينيه لأن يسبون الدين الى عالم الاسلام ونسال الله هذه تبرات منهم صلى الله عليه وسلم لا يباهي من بيت ان الرجل الواحد يعبر المخطر افضل من مليار من مليار لا يساوي مثلا لا قيمه لهم بنسال الله ان اكرمكم عند الله أتقاكم من هذا النوع يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأني مباهد بكم بكم على امثالكم وعلى منهاجكم وعلى عقيدتكم رجال أبطال فازحون ما شاء الله هنا أنا قدسهم الراس يا إخواني قدسهم إسرائيل لما يعني ضربت مصر قالت بيها لو أرادت أن تحتل القاهرة لا أحتلتها قدس ما عندي ما عندي شو لا. إذن في القرى في الكفرة قولها سبحان الله قلنا هذا لا يتحقق إلا بتعدد النساء والرجل من عنده أربع زوجات مش حال يقدر يبنث في السنة نظركم أن تقول إذا عمل واحد في واحد يعمل أربعة أربعة في السنة وإذا عمل وجوج حيث يقوم وإذا عمل ثلاثة والمرسل ثلاثة أعلى ثمان ستة كذا لنا سقط بلت في سبعة كنا عرب سبعة من واحد وعمر أشحال منها بضعة كم يسجوا ما شاء الله أربع وعشرين كم أربع وعشرين أربع وعشرين في العدد إيه أربع أربع سبعة سبعة أربع في تمام ثم يعني أشحال إذا عاشنا تير سنة سنه سنة الجميع الله أكوا لا إله إلا الله. والرجل يعيد ولو كان ستين سبعين سنة يعيد لنا ثمانين سنة عندنا واحد تسعةين سنة خمسون تسعةين سنة أنا. والله عجب خمسون تسعةين سنة. إيه. المرأة تبلغ خمسة وخمسين خلاص. ستشتت الولايات فيها. لكن الرجل سبعين سنة يعني. بس إذا إبراهيم يعيش سبعين وعجبن. لا عجب. حسنا. سبحان الله. الرجل بيه. الرجل لا. ما بيحطان. سبحان الله هذه هي العله الاولى يريد الله القوه لهذه الامه والقوه تضمن في بكثرة عددها ولا ضمن عدد فقط لا والكيف ما له بالقفاقات الكيف لا يريد رجل مثل عمر بن الخطاب مثل أبو بكر الصديق مثل خالد بن الوليد مثل علي بن ابي طالب مثل ايش مثل معاويه رضي الله عن جميعا هؤلاء هذا يريد الإسلام. هل هذه الحكمة راح؟ ثانية، الحكمة الثانية هي أن الإسلام شرع الجهاد. جهاد فرد ليش فارق؟ لأن الكورة الأرضية وهذا الكون كله من هذه الأرض من؟ من خلقنا؟ من يسير هذه الكره الله سبحانه وتعالى من الذي يحكم في هذه الارض ياخذ ورا كلينتون من الذي يحكم الله خالق الكون والكاينه فالله يريد من اهل الله ومن عباد الله الصالحين ومن الناس الربانيين يريدون يريد منهم ان يجاهدوا في سبيل الله وان يطردوا سلطه الطواغيث ويفرضوا سلطة رب بالتوني والكائنات سلطة رب بالتوني والكائنات طائر لكي يسير العرب مش بيحكم لكي يسير فهذه الكرة الأرضية خلق نحن من خلق الله والارض ملك لله والنعم التي نستمتع بها لله، من ما الذي يأمر وينهى ما الذي يحلل ويحرم ما الذي يضع المناهج الحق سبحانه فهو يأمر العباد بأن ها يجاهد في سبيل الله لفرد سلطه الله لأن الأرض أرض الله سبحانه ونحن ما نجاهد لنقفل الناس لا الجهاد معناه أننا لابد أن نحمي هذا الدين لابد أن نحمي هذه العقيدة لابد أن نحمي أرضها ولا بد أن نحمي أهلها، لابد لابد من الحماية. لما زالت الحماية أه، تكلس السحر الأخلاق، وانتشر الفساد، ودمرت العقيدة، وذاب الدين، وبقينا كمان، سولنا علينا يهود، ودخل النصارى والصليبيون واليهود والمسونيو في أفكارنا، وهدموا أخلاقنا وبيوتنا، وكسس حضننا، ولم يلق لنا وجه. خلاص فنيذ ذمنا يعني سبب عدم الجهاد لان الحمايه لهذا هتدي من الجهاد ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغز ولن يحدث نفسه من الغلط لمجاهدش وما حددش نفسه بالجهاد الجهاد ماذا على شرط الاتفاق لماذا لانه لا يريد سلطه الله وانما يريد سلطه الطواغيت اللي يجر جهاد الكافر ولا ليقول الله عز وجل لا زعتم ما سمعتم العقل تريدنا هذا فهمتم ان الجهاد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا زباياكم بالعين ورضيتم بالزرع وزباياكم ازمان البقر وترسم الجهاد سلط عليكم ذلا او سلط الله عليكم ذلا لا يسعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم سمى ترك الجهاد بدعه حتى ترجعوا ترسم الجهاد سلطان حتى ترجعوا الى دينكم كانوا يرتاد خروج من الله كتب عليكم الكتاب وهو قرب لكم لانه ثم ما تحبون ان تقوموا يسيع عليكم الكتاب وهو قرب وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر شيء جهاد وهو خير عظيم لذا سمو علو لكم ولدينكم يجعلكم خير امه الجهاد لكن ما شاء الله اذا الجهاد فرض ما دام الكفر نعم إذا الجهاد طبعا الجهاد يتطلب الموت قلنا الجهاد ما معناه معنى نشر كلمة نحمي أرضنا ونحمي ديننا وعقيدتنا وشرعتنا ثم ننشر كلمة الله في أرض الله على أرض الله بدون أي اعتراض بدون إقحام جدا لا لا في الدين <تصفيق> من كره الناس بالقوة يفعلون هذا الدين ندعوه اللي عارض هذه الدعوة وحارب الدعوة نحاربه فقط نمشي إسبانيا والميريكا وفرنسا وبريطانيا وننشر دعوه دعوة الله؟ اللي يقف طريقنا ايه كله؟ اللي عارب دعوه الله يحارب لأن ايه لأن رد كلمة الله والعبادة الله في أرضه وعلى عباده العباد عباده والمك والأرض المملكته والنعم نعمه ليه سلطه الله اللي يحارب دعوه الله ويحارب يا الله يحارب فالجهاد ما هو القهر وتسلط و و سلب و نهي لا ابو بل هو تشريف له وتكريم يعني ترفعه ما يرفع عبيد الكفر لان بين امره ان عبد لله عبد الشيطان وعبد الطواغيت خلاص بين امره فكل عبد لله اشرف تربح الدنيا والاخره السعاده الابديه هذا الذي يريد الغني اذا جهادوا الدم هذا الجهاد طبعا يتطلب الموت يموت المجاهدون يطرقون نساء هالنساء اش دايه كلهم؟ فيين يمشوا هالنساء؟ يزنينهم أسفروا في الحرب العالمية لما انساها وجدوا أكثر من مليون امرأة أكثر من ملايين نساء قلنوا ان يحتجنا إلى الرجال أين الرجال؟ ما وجدوا حالنا لما ما مساعدت أشعر منهم. فتحوا باب الدعاء ليكي بوردي طب بوردي مسكها مش اسبانيول فتحوا الباب لبوردي للزينه الزينه العالمي ليش قبل هذه الكذبه الكاذبه الانسان ما اخذ حق الرجل زول وش ما تقول تذوقه العربيه هذا تشريف القراءه التي تحقر لها تحقر لا خجل حقاره لها هذا حقوق المرأة، هكذا تريدون يا أعداء الله، يا أعداء الدين لا الإسلام لا هؤلاء النساء كلهن هنه الحال كل الوحيد عنده شي مريز زي سي الثاني، ويزي الثالث ويزي ويكون عند الحق في الرجل كل اربعه أيام أحسن من يكون بعد أحد أيام الرجل كذلك، شو الحل الإسلامي ثم أيضا هؤلاء الرجال من أماتهم نابد أن يخلفوا بايش مات مات الكبير مات الملايين مات ما تخلف هذه الملايين لا نابد أن تخلف لا تخلف بتاقي المدين انظروا حين الإسلام العظيم لا إله إلا الله هذه الحلول ما يرغم ما تحرمها أفضل حالثة ثالثة. والحكم كثيره نحن ما يخطر على ذلك ايضا اقول التعدد يدعو الى محاربه الطلاق التعدد يحارب الطلاق وعدم التعدد يدعو للطلاق كيف هذا الكلام ربما فيه, ما فيه. السمع, السمع يا اخي الكريم انسى عندك امراه تكرار سبحان الله اللي انتبه يسوي طبيعها شو يخلو قياة اكراها والله شوفوا في القرآن فإن كانت سموهن نا. طلقها طلقوهن نا. لا فإن كانت سموهن فحسنكه شيئا ويجعل الله في خير كثيرة سبحان الله تكرهها وتنجب لك وحدهن يكون من العلماء العاملين من دعات الصالحين من الفاسحين من المجاهدين الأبطال من الذين فتحوا الاندلس مثل طارق موسيقى مثل طارق موسيقى وثنة خالد بن الوليد كذا ويجعل <تصفيق> الله فيه فيهن هم فيه خير كثيرا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفركن مؤمن مؤمنة فإن كرها منها خلقا رضي منها آخر إذا كذا اخلاق كثيرة سبحان الله الرؤوسات كثيرة دين فيه دين إذا هذه ما عجبت الشيء فيها عشرين خلاصين كذا لا لا ما هذه سقطت هذه إن الحسناء يذهبنا الصيام فالإسلام لا يدار الطلاء كذا كذا أو سبحان الله أمور كبيرة لما كنت بقي شاب زوج فيها خلاص يزيد عديف مثلا عشر سنوات, عشرين سنوات. أشل حل. أشل حل. ولا عشرين سنة قبلت خلاص أش الحل حلم أش الحلم وإيش ولا تخلية وزوج حلوه واش تلقا ولا تخلي او تمشي للزني عندك ثلاثه ديال الحلول اما تلقا كتشمش الزوج واما تخليها وتمشي للزني ما كاينش اللي تصادوك تمشي للزني والله قالك هو شوه؟ ما احلى هون. ما هو احلاه طبقيت ويساعد ذوائل على البريد صيوا يا حبيب واحد يقول لك هذه المريضة كانت نصف نصفها نعطي النص واحد والنص يبقى على والنص هو كافي اهلا بسموط والنصف والنص كثير في يفرق يبقى عنده الهربعة جيروا الموار فيها يا فوان الحل الاسلامي هو ان تعدد خلينا مشكلتنا عم زياده اذا التعدد يدع ليش وش الطلاق ولا الزواج البقاء التعدد يدعو لمسك الزواج لا يدعو للطلاق ولا وعدم التعدد يدعو للطلاق هذه جرم هذا حكمة حكمة يعني الساده الحكمة الرابعه ان من سنه الله في الخلق أن جعل النساء كثر أكثر هو النساء في الدنيا الآن, الآن في العالم كله حسب إحصاء العالمي الدقيق النساء كثر ولما كان الإحصاء في المغرب والله يحكينا واحد وهو السلسل يحكي على أنه في الدار البيضاء حسب, حسب العد الدقيق العد الإحصاء الدقيق قال لكل رجل في الدار البيضات تسع امراه 9 امراه 9 امراه يعني بيكون في 50 قaim رسول ها لكل على بكل. بكل بكل رجل خمسون امرأة خمسون خيل خمسون قaim على كل المهم يا اخوان جعل الله سنة طيب في الخلق ان من يسار في الدنيا وحظها الآخر في الجنه من أكثر؟ نساء سيدنا رسول الله صلى يقول لكل رجل لكل مؤمن زوجتان من الدنيا, الدنيا. من نساء الدنيا لكل مؤمن زوجة وخالد الان وحده في الاخره ان شاء الله بيجوا عندك قلت يا نساء الدنيا ويقول عليه الصلاه والسلام اطلعوا الله على النار فرى أكثر, اكثر اكثر اهل النار نساء قالوا كلنا يمر، بما يا رسول الله ليه النساء كلهم في جهنم قال يكفرنا قال يكفرنا بالله قال لا يكفرنا العشيره والإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الضهر كله ثم رأت منك شرا قالت ما رايت خير القبض نصر الله هل هو السبب أن أكثر أكثر الجهنم النساء؟ كنت تكفر العشيره كنت تكفر الإحسان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 الفرة زدتها مازير أنا عامل زيدي في الغنم إش كلك فرقة شحوله ولا ولا نعشا نعشا كذا في المعاز واش نترسله ولا ولا المعيز المعيز إش الله سبحانه وتعالى صنع الطير يعني اللي ما في سبحان الله وهكذا في الدنيا فلابد الحد الوحيد هو الشريان الحكيم سبحانه وتعالى اجعل التعدد مشهورا لهذه العلاقه وليغيرها غير ايضا ثم حتى اتكرر الحكم اربعه اربعه اربعه اربعه أربعة اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه أما اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه مش اربعه كل شيء اربعه ما اربعه بيك اربعه اربعه ما اربعه اربعه خلاص اربعه اربعه اربعه كل شيء تقول ما هذه خلاص المهم يا إخوان من الحكم قد يكون سبحان الله الرجل صحيح قوة اعطاه الله قوة قوة الجماعة قوة قوة الجنس والمرأة سبحان الله صحيح هي من حيب. وقد تكون عادتها يعني طويلة أنت تكون عادة سواء سبعة أيام، ثمانية أيام، عشرة أيام تأخذ غب سعشرة يوماً كذلك هو فتأيامين تتوحيه ما شاء الله ما دمينك ثم يعني تحمل ثانية وتصمر أيام أربعين يوم ثم هو دهب. مصيبة وهو. سبحان الله قال أهو شي اثني أشد هرب وشي عادته ميزني ما <تصفيق> صحب مجيئة لها المسلمين موشي فرطاني قلتها <كنت عادل> لا لا لذا موشي ما قال موشي احطيها لها المسلمين نعم وقد يكون سبحان الله هو أخصولها هي, هي عقيمة ما سليم سكينة ما سليم هذا خلق الله خلق الله ويجعل منها منها حقيمة إن شاء عقيمة يعني يجعلون الإشاء الله يعلم كل لأنه ما تحفين كل ذلك لأنهم بالسماوات والأرض يخرقون من إشاء يحبون من إشاء وإنهزا ويحبون من إشاء أو يزوجهم ذكران وإنهزا ويبعالون من عقيمه وعقيمة يعني مغزر ولا وسبح الله عند الأموال عنده الفجاة والشركات وعنده تبارك الله المعامل وعنده إيش يعني ما شاء الله خير موجود يقول الولاد ولا ولا ولا ولا، دويس تطلع الولد، وغريب في الإنسان لا بده خد ولد، وخذ قلنا أولاد ليوم في مصلحة أو في سناء ما شاء الله لا بده خد ولد، ليش الغريب خذ ولد، ولا, ولا يكون كيف ما جنبه؟ ما مثلي خذ يوني دل، أشحنشي أحسن، وش يطلقها ويزوج، ولا يخليه يزوج عليها، ولا إيه هذا اللي أصلحه؟ يتعدد يتعدد، بخليه مشينا ما عندها شيء. عند لا اول ولا اخر ماخون وما يخمد واذا كان ما يخمد سبحان الله الهمجور هو تعال وسبحان الله قد كل ذي طبع سلبي ما يعجب مثلا النكاح كذا الى غيره الرجل سبحان الله ما عنده شهوه وعند جاوه ضعيفه او عند تماما تمام والله بعض اخو يسني ويقول لي المراه يعني ما كاني كاني لست وجودا سبحان الله خلط الله أبنى. لا ما قصدت زوج مع الرجل في شهوته كذولا لا ولا قط ما ما ما هيه الرجال ما لا لا الله لا يا يعني سبحان الله هذه حكاية أصلا سبحان الله قد يكون هكذا أشرح أشرح إنه يزود. أجود أحسن لي لا يخدم لي أو يخدمها أو خلاص إيه لا أيوة ولا يفو هناك حكام وصراع كتير ما ما في هذه الدرس ما يكذبون في الجوانب هل سعدوك يعني خلاص بخير زين زين هذا ال هذا ال لل... جالس يارس... للشبه الثاني ثالثة أو الرابعة أيه بالنسبة للشبه الرابعة لأن كلنا كل جو على الشبه الأولى وهي القوامية والشبه الثانية وهي كون الشهادة المرأة لمش مشاهدة الرجل والثالثه هي شبهة التعدد يطعمون في الإسلام وآه يعني يشدون الناس عن سبيل الله بسبب إيش؟ أن الإسلام يجيز التعدد وهو عندهم عن حقوق المرأة وحرية المرأة هو أن لا يعدل عليه لأن لا خط ظلمها لها وأنا جالج على الوسط الوصف الاجتماعي. إلا منومك بتتعدد والمرأة ما أم أمنشي بتتعدد شاء خرص بالله خلاص تم منهنة إذا قلت لغير يعني في, في, في يوم القيامة الرجل سيكون عنده من الحور العين بحسب أعماله وبحسب بحسب حسناشة ماذا بغي ماذا بغي ماذا بغي ايه ايه تاسي يا ربي يابود يا أخوان شرع الله ولكن هذا يتتعدد ما هو كذا هكذا مطلق لا مقيم، فإن خفصه ألا سعده، هذا ودلته فإن خفصه ألا سعيه مجرد خوف، توقع أن ربما ما تعدلش حرام، متعدل. لا المعدّ من هو الذي يعزم ويتمكن وعنده الثقة بالنفس لأنه ليش؟ يه، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت أم رأسامي فما لي إلا أهتما. بعث يوم القيامه وشبههما بالذنب درب الفلج يبعث وهو درب الفلج يعين الله إهانة للخير الله وعذاب الله ما هو كلام كالمطلقة يعني هكذا ثم من الشبه التي يثيرها الملاحدة باسم مطالب حقوق الحقوق حقوق المرأة حريه المراه منها قضيه العلم يصيبون الاسلام بالجور بكونيه اعطى المراه نصف ما اعطى الرجل كذا ويقول هذا جور اهل الظلم نقول لهم السر في ذلك هو ان الاسلام العظيم جعل على الرجل أمور وتكاليف أعفى عنها، المرة فجعل على الرجل الصداق وجعل عليه النبقة، وعليه الكسوه ومكلف بالسجن، ومكلف عنده أمور مكلف بها، وهي معفية عن كلها، فلذلك أعطاهم. نصف ما أعطى الرجل. مضاعف على الضعفين ما أعطى؟ النظر. ولو مثلهم بالمثال يستطيع المقال. لو أن إنسان مات وترك ثلاث ملايين وبنس ومكار. كم يأخذ الذكر وكم سأخذ مكار؟ طبعا إنسان سأخذ مليون أفرد مثال يجب أن المقال. ما قلنا. مات وترك ثلاث ملايين وبنس ومكار. ولد الولد يأخذ من المليونين والبنت مليون طبعا هذا المزار هذا الذي اخذ بأن ويبني ويدفع المليونين مكلف بأن يشري قطعة من الأرض ويجني ويدفع ثمن المليونين والبنت مليون طبعا هذا المزار هذا الذي أخذ المليونين مكلف بأن يشري قطعة من ويدفع صداق قد يكون هذا الصداق مليون ما ندري كذا ومكلف ايضا بان يؤسس هذا البيت ويقوم العرس وإلى الى وهذه البنت سخو هذه يخطبها واحد ويعطيها مليون اخر تصبح كم مليونين وثم يتكلف بنفقتها ويتكلف بجسواتها ويتكلف بسكنها وكل شيء وهي تخلي هذا المليونين هراسية ايه كانت الحواكي الطوارئ. سبحان الله يحدد فيه الاسلام عادلة ولا لا ظلم هنا؟ عدل. عادلة ايه وثم هي عادة هذا المليونين لما بتمشي عند الرجل ما تحد مشيه سبحان الله يموزوا كانت ستحدثهم وتعديهم شعب من البنك الاسلامي نطق الربوي البنك الاسلامي دمهم هو زوج مليونين ان شاء الله كل شيء الاسلام عدل ولا ظلم عدل سبحان الله اذا تزوجت شيء سبحان الله ذيك المليون اللي عندها اخوها مكلف يخدم عليها خلاص هو يخدم عليها إذا ما كنش اخاها عمها يخدم عليها وفيها شريكه تنالها واذا كذبها باقي الوجود على منزل ما بيخدم عليها ايوه سبحان الله هذا هو الجواب عن هذه الشبهه الرابعه الشبهه الخامسه هي قالوا ان الاسلام ظلم المرأة حينما اعطى الطلاق لمن للرجل؟ أتى الطلاق للرجل وشرع الطلاق نزيه طيب نقول لهم الإسلام ما طلب الرجل أن يطلق بل الطلاق مبغوض عند الله مكروه عند الله الله لا يريد الطلاق. الله حب الزواج وامر بالزواج وحب على الزواج وأولم الزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكيهوا أمر بجعله نصف الدين من تزوج فقد استكبل نصف دينه فان الله من نصف كيف يهدم هذا الذي طلب أن يخيمه ثم جعل الزواج من سنن المرسلين جعله من سنن المرسلين ثم قال سبحانه وجعلنا لهم ازواجا وذريه لقد ارسلنا رسولا من قبلك رسولا من قبلك وجعلنا له ازواجا وذريه فهو من سنن المرسلين بل هو من ايات الله ومن اياتها خلق لكم من انفسكم وازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودتها رحمه من ايات الله العظيمة ثم يعني جعله سبحانه طريقا الى الغنى اذا كنت فقيرا ما عنده شيء ما في حلمه ما في اجتهاد تجاره لا شيء تزول هذا عهد من الله ولكن كم الواحد يزوج نزوج ما في شيء نقول نيتك فاسده لان الله يقول وليستعفف الذين لا يجزى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله وأنكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله والنيه التي هنا حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ثلاثه حق على الله عونهم الله اوجب عن الله لا يجب عليه شيء ولكن هو سبحانه من فضله ومنته وكرمه اوجب على نفسه هذه الحقوق قال ثلاثه حق على الله عونهم من هم يا رب او من هم يا رسول الله قال المجاهد في سبيل الله هذا واحد والمكاتب الذي يريد الأداء هذا كان عبد وطلب من السيد ان يكاتبه من يكاتبه؟ يقول انا اشتري منك نفسي فرض علي شحال اعطي كل شهر او كل سنه وحتى الاكل من شي حرب هذا ما دام يجعل في نفسه ربنا يعينه ربنا اوجبه على نفسه انه يوفي وثم قال والناكح الذي يريد العفاف هذا هذا هو السر في الاغناء الناكح هذا اللي يبغي الزوج علاش الزوج قال بشغت بصره ويحصل فرضه لله ليتطهر من الزنا هذا ربنا أوجد على نفسه سبحانه وأعطى عهد انه عهد أنه يغنيه, يغنيه. نعم، سبحانه الغاية من الزواج والحكمة من الزواج. ففي الحديث الصحيح الرسول يقول: يا ما شر من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أعرض للبصر وأحسن للبصر، ومن لم ها ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فعليه بالعدد السري أو لأي؟ فعليه بنكاح يده هكذا فعليه بيه؟ بالعباده فعليه بالصوم فانه له شان هذا بحليه الزواج إذا بغت تسهل زراسك سوء في سبيل الله عباده ربطك بالله عز وجل ثم جعله الحق سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا ونقد هذا الميثاق والعياذ بالله ايش المحمود وغير محمود المحمود ما جعل على ميثاقا بالقلع زوجين ها واخذنا منكم ميثاقا غليظا واخذنا منكم الى مع واخذنا منكم ميثاقا غليظا سبحان الله المقصود جعل لهم ميثاقا غليظا نعم سبق أن سينه ذا يدرون الشيء جعل ميثاق قليلا في القرآن اطلقه على أمرين اثنين على العقيد الصحيحة على هذا الدين تبلس بهذا الدين والزواج فقال سبحانه في الايه الأخرى قال وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آذنكم من تسامح حكمة وإذا خذ الله ميثاق النبيين وإذا يقولون ان الغرفه ومن نوح ان وموسى وعيسى بن مريم يقولون منكم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون يقول لا يقولون ولا الغرفه ثم ان الرجل الذي يفسد المراه على زوجها ويسبب له الطلاق واحد بدا يتزوج امراه ويقول تزوجها ثم ارسل رسالة رساله مسكله في كذا انا اتزوجك وكذا الى اخره وفيه اموال وفيه دم وفيه وفيه, وفيه وفيه وفيه حاول يفسدها على زوجها يقول يتفرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس منا من خبب امراه على زوجها اللي يفسد شيء امراه على زوجها هذا ليس مني انا بريد الله صلى الله عليه وسلم والمرأة التي تفسد ايضا تفسد هي زوجا على على امراه على اختها ايضا حرمه الاسلام لا تسال امراه نكاح اختها لتستفرغ ما في صحبتها تنك فان لها ما قدر لها نهى مباشره نهي بليغا والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير ما سبب حرم الله عليها الجنه ايما امراه تطلب من زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها الجنه كل هذه وغيرها الكثير يغنينا عن ذلك الحديث الضعيف الذي يستدل به بعض العلماء ويقولوا ها برضو الله الله. ها يعني ابغض الحلال الى الله والحلال يبيضه الله لا هذا الحديث لي جميل ابغض الحلال الى الله الصلاه لا هذه الادله التي ذكرناها جميله ثم ان التراخ ايضا قد يتسبب في تشتيت الأسرة وقد يتسبب في ضغائن والاحقاد والحرب بين العائلات بين عائله وعائله عائله الرجل وعائله المراه وهذا كله حرام نعم قد تقع مشاحنات بين الرجل والمراه بين الرجل وزوجته كما قال عز وجل في الايه التي تلوناها والذين تخافون نشوزهن اش العلاج ليس بالطلاق أبدا جعل الطلاق بيد المراه وقال الطلاق لمن أخ... بيد من احب الصاد ولكن الطلاق يبغضه الله ويكرهه الله لهذه الادله الكثيره وغيرها إذا وقعت مشاحنات بين الرجل ومرأس الوصول بالرين والرينة كيف نعالج القضية وكيف نداوي الجرح ما نصلك الأم كذا وشتتت الأسرة وتفرق العائل وكاد وكاد وكاد وكاد ويوقع والتي تخافون الوشوزة فنها كل النجوز النجوز في اللغة العربية هو الترفع إذا, إذا تخوفنا أن المرأة ترفع على زوجها وتتكبر عليه وتحقره يوم إذا أمرها ما أطاعت، وإذا نهاها منزهت وإذا طلبها ما استجابت سبحان الله وترد عليه وترفع يدها عليه وتذمه وتسبه وتلعنه وتلعن أهله سبحان الله وقد ترفع عليه بجمالها بمالها بمركزها بحسبها بنسبها سبحان الله قال والتي تخافون مجرد ما قال والتي ينشزنا كان ممكن أن نقول والتي لا والتي تخافون تخوف في النجوز ما وقع ليش لأن الصالحات القانسات ما من شأنهن أن ينشزنا وإن شاء الله نسمم فيما من الاسئله الأسئلة التي هنا يقول صاحبها فهو السؤال صلاة الجمعة يصليها شخص بمفرده هل يصلي ركعتين او اربعه هذا السؤال كثير ما يترك ثم الراس من الراس قلنا ان هناك حديثا في صحيح مسلم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك قال مفسر الحديث مفهوم من لم يدرك ولا ركعه من, ركع من, ركع من أدرك ركعه من الجمعة يعني دخل المسجد سبحان الله كان عنه عضب متاخر فماذا عندما دخل المسجد وجده في الركعة الأخيرة ركع الإمام وأدركه أدرك الجمعة ولذا يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ادرك المسجد يقول عن المفهوم هذا الحديث ان من لم يدرك رجعه من الجمعه ادرك الجمعه ما ادركها ما ادركها هذا قوم الحبيب وهناك اثار عن الصحابه عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن بن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله عنه من فاتته صلاه الجمعه فليصليها اربعه من فازته صلاه الجمعه فليصلي اربعه يقول العلماء ما فيه مخالف لابن عباس لابن مسعود ما فيه احد من الصحابه خالف ابن مسعود وعليه الاجماع على ان من فازته صلاه الجمعه يصلي اربعه ثم يقول الاخ القيام من السجود هل يجوز فيه التشجير هكذا يقول يعني رفع اليدين القيام من السجود هل يجوز فيه ها؟ رفع اليدين اقول يا اخي الكريم ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع في الحديث الصحيح يقول الصحابي أحياناً كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده عند كل خفض ورفع رجع يرفع رفع من الركوع يرفع سجد يرفع رفع من السجود يرفع سجد مرة ثانية يرفع رفع من السجود وهكذا يكون الصلاة وهذه هذه أحياناً و ال... ال... يعني الرفع الرسمي هو كان عند تكبيره الاحرام وعند يريد الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين ثانيه <تصفيق> اذا كانت ثلاثيه أو رباعيه عند القيام من مجلس ثانين الثلاثيه او الرباعيه هذه رسمي هذه الرفع رسمي اما عند كل خفض ورفع لا احيانا ما هو؟ ايه ثم يقول المرأة إذا كانت حاقداً هل يجزل لها زيارة المريض؟ زيارة المريض لا يشارط لها طهاره الطهارة تشترط لماذا؟ للصلاة وللطواف كذلك أما لزيارة المريض ما تشارط الطهارة للصغرة ولا الكبرى للصغرة ولا الكبرى يقول لك الكلمة في ما في؟, في, في ما هذا؟ لا. هذا ثم يقول يقول هل يجوز تجوز هذه القولة التي يطلقها بعض الناس بكلامهم وهي شر الله رداس الوالدين <تصفيق> شير الله شير الله يا سب الوالدين اجمعنا شئ لله لعل اصلها اي شيء يقدم لله مثل رواد رضا سب الوالدين يعني ما في شيء أعلى من هذا هذا شيء لبس باس به يقول الاصل في هذا هو أي شيء أعظم في الطاعة اللي تقدم لله تقرب إلى الله رجعتاً من الله مثل الضغط الوالدين يعني هذا أسلحة وهذا كلام سليم في المعاخر كلام سليم يعني كأن القائل يقول ما في شيء يعني مبالغة فيه أن الإنسان خص يرضي الوالدين ويحد على هذا العمل الصالح تقرب به إلى الله يقول ما في شيء أعظم ها؟ في العمل يستغرق به الوالدين مثل رضاه الوالدين يعني يكسب رضاهم يعمل الاشياء التي بها يرضى الوالدين لا يسقط الوالدين يعني يشوفه في الطاعه في طاعه الله ينتفع امرهم طبعا في طاعه الله أيضا يستجب كذا يخدمهم يسبي اليه معروفا وقواه سبحان الله فانا لا ارى في هذه الكلمه شيئا دباسا لا يعني الكلمة هذا أصنعها الكلمة هذا أصنعها أما هو يقصد شيء يقوم أردس الوالد ويجلس أردس الوالد ويجلس يتح يسقط ويقول أردس الوالد هاشهادة هاشهادة هذا محبوظ الله مدنوب من الذي يسمعه؟ الوالد الذي يسمعه؟ قوله أحيا الوالد الاخر ومزاها المدن تسمعك؟ لا تسمعك علامة الله اذا سالته اذا سالته سيدنا رسول الله يقول لنا اذا سالته اسال الله. الله واذا سالتا ف اطلب من يحفظك من يعينك من يفكك الله ادعوني استعوني ايوه هل كان يقول الله ايوه كذلك نتكلم على اصل كلمه هذه ايش اصلها لا حبس والدين اشف اصنع هذا اصنع ولكن نصف الرفوة يعني. ثم يقول كم حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا قلنا فيما سبق هذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة بعدما هاجر من مكة ابن دينة حج مرة واحدة ويقول نرح بالرسالة كثيرا ما رونتش عليها وقرصوها ويسمي يقول انا شكون انا فساتل كذب كذب ويفرقوه ويوزعوها في في الدكاكين وفي البيوت وفي في الشوارع ويقول انا فساتل ابلغ من العمر ثلاث عشره سنة لكني مريضه بمرض عجز الاطباء عن علاجه وكذا الى اخر شيء خوار وكذا والسيده وشمس السيده فاطمه في المنام مقدس السيده فاطمه وتعشقني هذا الفكر ايش رافضي هذه الروافد هذا عقيده رافضيه هي الاصل في, في نشر هذه الرساله وفي في في في في اختلاقها وكلمها ثم يقول قلتم في احد المجالس ان اخر إن آخر الخلفاء هو علي أبي طالب كرم الله وجهه فما قولكم في خلافة معاوية وخلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نعم خلافة عبد الله بن الزبير بإجماع العلماء خلافة صحيح شرعي هذا لا كلام فيها وخلافة معاوية حصل ما حصل بينه وبين علي بن أبي طالب فهو كان يطالب بدم عثمان وعلى كل حال وعلم أبي طالب قال ما يسلم الدم أبدا حتى يتلقى البيع من الجميع فوقع خلال الآخرون طلبوا أنهم لا يميعون علم أبي طالب بعد تسليم القتلة وعلم أبي طالب قال هو ما يسلم القتلة حتى يأخذ البيع قال إذا هذا اجتهاد وقع فيه الصحابه كما أجمع على ذلك علماء السنه وجماعة يعني اجتهاد منها هؤلاء الله وهو وقع خلافه ووقع الاقتسال ما شاء الله لما قتل علي بن ابن طالب قتله وقتله الخوارج وقتله ابن ملجم أجمل الله في الجنة من النار بقيت القضية عن معاوية سلمت الخلاف ويأجمع الناس على الخلافة ليش؟ لمعاوية حتى لو كانت يمكن تنتقل لحسن ابن علي رضي الله عنه جميعا يمكن ان سمى تنازل لكنه تنازل الحجر رضي الله عنه شكل المسلمين تنازل لمن دم وتحقق فيه تحققت تحقق فيه معجزات رسول الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء رسول الله لانه مره كان يخطب وراء الحسن يرفل في ثوب ابيان فنزله اخذ وقال ان ابني هذا سيد ان الحسن رفعه رسول الله على المنبر وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به ضر وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في الخلافه قلنا لهذا الحسن الحسن فتنازل لمعاوية حقنا لدماء المسلمين فتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئة معاويه وفئة علي بن أبي طالب وسماهم جميعا مسلمين قال العلماء في هذا إقرار من رسول الله لخلافة معاوية والحديث الصحيح في هذا إقرار لنسميه إصلاحاً سيصلح الله به بين فئه لكن لو لم يكن إصلاحاً لكان من الواجب على الحسن رضي الله عنه أن الحسن يقوم يطال وينطرد الطواغيت وينطرد المجرمين وكذا إذا لُكن لا ترسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إصلاحاً وسيصلح الله به بين فئتين عظيم صين من المسلمين فبهذا كانت خلافة معاوية شرعية بإقرار سيدنا رسول الله فمن شاء في اليوم ومن شاء في لا سبحان رب عما وسلام على المرسلين